كتاب لا ب فيه م ن رب الله ع ا م أم ي يقولون ن ا ف ت ر هو ا ل ح ق م ن ربك ل ت ذ ر ح ي م ا ما أ ت ا ه م م ن ن ذ ي ر من, من ق ب ل ك ل ع ل ه م ي ه ت د و ن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 ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني ل ا م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إ ن ا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمنوا ب آ ي ا ت ن ا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك ل آ ي ا ت افلا يسمعون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا